بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف س ل ا م ر َ تلك آ ي ا ت الكتاب المبين انا انزلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تحقنون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 اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت أ رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين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 لقد كانتي يوسف و إ خ و ت ي آ ي ا ت للسائلين إ ذ قالوا ليوسف لي و أ خ و ه أ ح ب إ ل ى ابينا منا ونحن عصبه ان ابا نال في ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا يخل لكم وجه أ ب ي ك م وتكون و ا من بعدي قوما صالحين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 قالوا يا أ ب ا ن ا ما لك لا ت أ م ن ا على يوسف و إ ن ا له ل م ا ص ح و ن أ ر س ل ه معنا غ د ا يرتح ويلعب و إ ن ا له لحافظون ن إني ليحزنني قال أن أ تظهروا به أ قالوا ف أن أ ي ه الذئب أ ن عنه ت م غ ف لئن و قالوا ن ل أ ك ل ه الذئب ونحن غ ص ب ة إ ن ا إ ذ ا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابه الجب واوحينا إ ل ي ه لتنبئن ه م بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أبا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله أ الذئب وما انت بمؤمن الا ولو كنا صادقين َ وَجَاءً وعلى قال م دم ي صيب كذب ق بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون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 وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب د على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَلَمْ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 قال معاذ الله إ ن ه ربي أ ح س ن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت بي به وهم بها لولا ار راى برهان ربي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 من أ ه ل ه ا إ ن كان قميص ه قد, قد من قبل فصدقت وهو من ا ل ك ا ب ب ي ن و إ ن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 كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف أ ع ر ض عن هذا واستغفري لذنبك إ ن ك كنت من الخاطئين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 أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت, واتت كل و ا ح د ة منهن سكينا وقالت اخرج ع ل ي ه م فلما رايناه أ ك ب ر ن ه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله حاش ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي ن امتنوا فيه ولقد راوته عن فاستعصم ي ه ولقد ر فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ن السجن قال إلي رب أحب م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 انه و السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راوا ا ل آ ي ا ت ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعسر خمرا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 「なんでこんなに」 تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم ب ا ل آ خ ر ه هم كافرون واتبعت مله ابائي ابراهيم و إ س ح ا ق ويعقوب ما كان لنا أن بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أ أ ر ب ا ب متفرقون خير أ م الله ما من ا ل د「ま س م なたは何をしてくれない ا واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر أ ن لا تعبدوا الا اياه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 فضي ا ل أ م ر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أ ن ه نجم ا منهما اذكرني عند ربك ف أ ن س ا ه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين فقال الملك إ ن ي أ ر ى سبع بقرات سمان ي أ ك ل ه ن سبع عجاف وسبع س و ب ل ا ت خضر وسبع س و ب ل ا ت خضر و أ خ ر يابسات يا أ ي ه ا ا ل م ل أ أ ف ت و ن ي في رؤياي ان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 و أ خ ر يابسات لعلي أ ر ج ع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون قال ت ز ر ع و ن سبع سنين ذ ا ب ا فما حصدتم فذروه في سنبله إ ل ا قليلا من ما تأكلون. ثم ي أ ت ي من بعد ذلك سبع شداد ي أ ك ل ن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون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 إ ن ربي غفور رحيم فقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إ ن ك اليوم لدينا مكين أ م ي ن قال اجعلني على خ ز ا م إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في ا ل أ ر ض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا ن ب ي ع أ ج ر المحسنين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 ولما جهزهم بجهاز قال ا ئ و ن ي باك لكم من أ ب ي ك م الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزل ي ن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 قال بل وانا له لحافظون قال هل آ م ن ك م عليه إ ل ا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إ ل ي ه م قالوا يا ابانا ما نبي هذه بضاعتنا ردت إ ل ي ن ا وننير اهلنا ونحفظ اخانا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 قالوا يا ايها العزيز ان لو ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين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 أ الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم ّ في يوسف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 إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قال انا يوسف وهذا اتي قد من الله علينا انه من ياتت ويصبت فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد َ اثرك ََ الله علينا وَإِنَّ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 ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انجاك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 قال سوف أ س ت غ ف ر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آ و ى إ ل ي ه أ ب و ي ه وقال د خ ل و ا مصر إ ن شاء الله امنين ورفع أ ب و ي ه على العرش وخروا له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 بأن ذ و ى ا ل ش ي ط ا ن ب ي ي وبين إخوتي إن ربي ن إن ل ط ي ف ل م ا يشاء ا إنه هو ل ع ل ي م ا ل ح ك ي آتيتني م من رب قد ا ل م ل ك و ع ل م ت ن ي من ت أ و ي الأحاديث ل ل فاطر ا س م ا و ا ت و ا ل أ أ ر ض ن ت و ل س ي ا ل د ن ي ا ا و ل آ خ ر ة توفني م س ل م ا ت و ن ي م س ل م ا و أ ل ح ق ن ي ب ا ل ص ا ل ح ي ن من ذلك أ ب ا ء ا ل غ ي ه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 من عذاب الله أ و تاتيهم الساعه ب غ ت ة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذه أدعو